بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريس إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف